ذكرى قديمة كلمات الشاعر سعود الخريب البسامي أداء الشاعر علي الكدادي <تصفيق> <تصفيق> يا صاحبي يمشى ابرا الرجال في شافت كسار ما قتل والحال কে تجعل نفس المولع في زمن الناس قيمة مطبوع بصدور الرياجيل مطبوع بصدور امه متى طموح الخلق رغم العزيز الخلق رغم العظيم